ونقروا في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمّن، ثم نخرجكم طفلاً، ثم نخرجكم طفلاً، ثم لتبلغ أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لك إلا يعلم من بعد علم شيئا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 وَإِنْ أَصَابَتْكَ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِكَ خَسَرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُونَ لِمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنَ نَفْعِ نَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ العشير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 من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فاليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فالينظر هل يذهب نكيده هل يذهب نكيده ما يغيض وكذلك أنزل آيات بيرات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 هذا لخصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصف من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوءٌ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوءٌ إِلَى صِرَاطٍ مَّسْتَقِيمٍ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 ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير او تهوي به الريح فتقطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لَقُم فِيهَا مَنَافِعٌ إلَى أَجْرٍ مُسَمَّىٞ ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَلَ يَذْكُرُ سَمَاءَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُم إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ما رزقناهم ينفقون والبدن اجعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب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 ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض له الدمى صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصر أن الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَعْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ نَعِ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 لا يدخلنهم مدخله يرطونه وإن الله عليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا الله إن الله لعفو غفور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 لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك على هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون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 وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آيَاتُنَا بَيَنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجَوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَصْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَالِكُمْ أَنَّ رُعَدَهُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا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 فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير